أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في 119. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين 110. وإلى عاد أقاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 124. أفلا تستقون 125. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين 126. قال يا قوم ليس لي ولكني رسول من رب العالمين